وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم الجمعه السابع من شهر جماد الاخر لعام 1436 للهجرة على صاحب الهجره افضل الصلاه وازكى التسليم الموافق وعشرون من شهر مارس لعام 2015 للميلاد سيكون درسنا باذن الله تبارك وتعالى عن الأصول الثلاثه مبارك لامه انت شوعه جماد الثاني جمعه معلتي شحن 430 شدشتن هجريه وموقع اني شوعه عصرا مارس عصرا شوعه مارس كل تشيحن عصر تحمشتن ميلادي درسنا بزعبه سلسه مسره اوان نقرات الاصول الثلاثه قوني ماركس ابزحاله في الشيخ محمد بن عبد الوهاب التايرو رحمه الله تعالى رحمة واسعة فاذا قيل لك ما الاصول الث... ما الأصول التي يجب على الانسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم انتدى احد سبحه تك ثلاث نقرات كنت قلت انزق با انا انتوتين انت لك انت لك بالمالتي رببي خنفلطه تخانه ايت دماني هايمانوت اسلمنا خنفلطه تاسال سييت دما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنفلطم زين سلسه بسرته ويا زخونا نغرات اب قبرنا نحته تلن كلت ملائكه ماصوم زحتونا من ربك من يربخ ومن نبيك من يوم نبينا بخاست لا وما دينك انت اي هيمانوت كايلوم كحتونا يوم اتقوم من طغتي ربي الله اللهو ناتي زغزو مالتي و ديني الاسلام اسلمنا هيمانوت دماناتي هيمانوتي ابن كمون نبي محمد صلى الله عليه وسلم نابس لاخو نبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم يوم, يوم اله ملسيه ربي ابقى قبرنا نور قبره مستحته نادم ماني خبطهم زمولسو يغبرنا ربي يثبتنا بتوقتتي طيب بقى مس ربي كنفاله تكبهالهم كله الشيخ بن عثيمين اول مقدم ربي خمي قرنان فلطون دحرلنا عبيت مخلوقاتنا كله قطر نربيز حبره كامالتي لو مو انت بقري ان ربي قال من قد غيرنا الفلطول من قدله اذا من قد زينت عندنا ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آيات الشرعيه ابتي ايات شرعيه قرآن مالتو اب قران القران بذعبه سبحانه وتعالى يفعلتنا وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام اذ قران زي ملقتي زوردنا كلهم الاخوات الرسولات مالتو عليهم الصلاه والسلام فينظر في هذه الايات وما فيها من المصالح العظيمه التي لا تقوم حياه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها والذي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نائب لنا له ما لتهو نابذ قران زي يرئي يقرا بدحرزي انتاي تترقمو تمعن قبر ابذ ساعتي كلتي نبارد تكم رب سبحانه وتعالى كل تقيس له اب كل نابرو امه لتي الدنيا نظر فيها وتاملها وما اشتملت عليه من العلم والحكم ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله عز وجل افلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا سوره النساء ام باركس ناب القران مستمت مسقر ترغم مستردوا معرقني اذا علمنا زي سرع مخانو كم اون كن تغمتات رب سبحانه وتعالى خم ذهبنا مسفله اذ كلهم بار ناب ربي يبصحوا كم اوين نربي يفلطوا رب سبحانه وتعالى ابسوره النساء ايات 8 قلتن تايبل افلا تتدبرون القران ايس تنتون ديوم القران احسبو ديوم ابن والله نغفلنا لنا خبز قران زي رب غفر لنا قران تدبر غير كتقري كاو رب تفلت قدره كلتنا يا ربي تفلت مالتي افلا يتدبرون القرآن استنتون اليوم يحسبون ان ما ولو كان من عندي غير الله لوجد لو فيه اختلافا كثيرا كاب زي رب تزخون زي قران بزع زغارط ونقرات مرخبو بزح زسحب نقرات مرخبو لكن كاب ربسل زخونه زسحب قران يلن اذا ايه زي اب سوره النساء رغبه مالتي ومنها ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفه الله سبحانه وتعالى حتى كانه يرى ربه راي العين ثالثا من قدون رغبن فولتو عند حردلينا مالتيو رب سبحانه وتعالى ابلبنا نور برهان 3 برالنا فبقى زي مؤمن زي رب سبحانه وتعالى غزوه كله خمزه زريؤ زله هو ينوي غزوه رب سبحانه وتعالى ربي خابوا مقبرنا كمزه بعين زريؤ زله ان ربي غيروا يغزوا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام حين ساله جبريل ما الاحسان جبريل عليه الصلاه والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بزعبه احسان انتا توم قال الرسول صلى الله عليه وسلم تايلهم ملي سو مولوا تعبد الله كانك تراه الرب سبحانه وتعالى قد قزوه خمسات ريوز الله مالتي فان لم تكن تراه فانه يراك انت دهان السخا زي رب جن ريك قال سلزي ربي رن الله ندا بالك نربخت غزو ازي اعلى مرتبه اني احسان اخونا لو مالتيو رب خابوم يقبرنا الاصل الثاني معرفة العبد دينه حدا بريا انت خفلت لنا مالتيو هاي مانوتو اسلمنا هذا اسلامي ابويا الحمد لله اسلم سنحه انا دم اسلامي قبل أخلاكم بزعب بزعبه اسلم النافلطت كله أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما يتضمنه من الحكمه والرحمة ومصالح الخلق قال ايما سرت باري بزعبه اسلم النافلط قال له مسرب مستفلط نربي مسفلطو بزعبه سلمنا دماغ فلتالو وصدماني رب سبحانه وتعالى بو غيرن خمر راح عزيز كمون زتغاله لمخانو كل حكمه رحمه رايخ مزاللوزي دين الاسلام كم كل تغميتات نا يدك سبات كم زماله ودرء المفاسد عنها كم اون كاب زبالاشو نقرات رح حق ابلا كاسلمنا مالتي دين كان خيباله شو هي كان خيباله شو ودين من تامله حق التامل ودين الاسلام من تامله حق التامل صبقيرو بحقي ده استنتنا مالتي مبنيا على الكتاب والسنه عرف أنه دين الحق اسلم الناس اب قرانن اب حديثن كمتهنص عند حر استنتنوا حاسبو اذا دين زي حقا يا دين مخانو يرغص وحا هيمنه تبزوت نزيت تقبل نزلو هيمنه صوتي مالتي اسلمنا ان الدين عند الله ايش الإسلام اسلمنا تروح يتقبل نزلو ومن يمسك غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هايمانو تسلمنا زي بولخان هايمانو زمرصه ابكد مربصبحنو تقبلنا تي بولون وانه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق الا به تغمطاتنا يدك سبدماني بزي هايمانو زي ولا ينبغي ان نقيس الاسلام بما عليه المسلمون اليوم ازيجل اسلمنا بثوم مسلمين غير ناخذ مزنوي بالنا بنزوق تزي مسلم المسلمين قد فرطوا في اشياء كثيرة في اشياء كثيره وارتكبوا محاذير محاذير عظيمة محاذير عظيمه وزوح نقرات اسلمنا زززو انت غيرو مالو مالتيو شللتنا يريلو يبلش من عثيمين مسلمين شللتنا يريلو قوم تتققوز باله رب سبحانه وتعالى كابو خندر زرحقو ابو يوتقولو يبل حتى كان العائشه بينه في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي غير اسلامي اب وشتوم اچاند عريخه يو الله الله الله والله اليوم لو الرسول صلى الله عليه وسلم بهوتم تنزلوني رمزي كابز دينكم نذا الصلاه ورحمه فالطوا انت مالتو خابدين تروحوا كله هو بيلو باغيو بدعات شركات اي الله فيكم بخيب كفريات شركاتكم الكلوا بعل قدريه ناخوارج فتن ذو كله مسرايه والله لو الرسول صلى الله عليه وسلم بهو تمتس نبروا كابزي دينااتكم زيسي اي مفلاتون ني روم حنت بس اتسلاة رحم فلطواني روم يلو مالتي لكن ابزي اخطا صاد دلي حدا كاب علماء مصر زبلوه مالتي كيدون اب انت اوروبا انتايلوا اوروبا مسكتكم اسلمنا بزاي مسلمين رخيبه تززم اسلاما لكن تل... نا يسلمنا كل ربع عينيه ريؤي نبي دول عرب مس مسه ودماني اتو مسلمين ريؤي لكن بزاي يسلمنا ازي كنكاي بعاب يسلمنا توحيد المسلمين رخيبه بكل دول اوروبا ابتعاملات راح يكون اب تزلم السعوديه وزري زلمهاتي اب ظلمي ظلمي لنا باوروبا ايبلالوا بعابتي كفر حيزم مزله ظلمي كله ايتي بدعاته تخرافات كله حيزم مزله فزكي جاي اوروبا مسكركو مسلمين رؤى لكن بزيدنا الاسلامي دو انت يتكبروا انتو نعاقق بيره ما يكونوا ان بكفري كصعقه سلازل برنا عقافه مخاقي مسلك كافر كتكفر يزلك كل شيء لكن كمزيلو مزرابو عجيب غنا كاتسلمنا يفهمون قالو مالتي توحي زيبلو عدسي مسلمين بزاي اسلمنا رقي بهم بس يل. توحي زيبلو عد لا اله الا الله زيب زيب بلو هزبي الذي اعطوه كم مسلمين رقيبين بس اسلمنا راح تعريفاتهم كم يقرقهم زكاه تزار دين معاملات راح يكون كابز معاملات نلعلي توحيد كابز معاملات نلعلي شركه تقدف كابز معاملات زي نلعلي خطبق سنه خط تكبر كابدعه ترحق زي تزعاب امان اي قشاش نا يظلمي ازي كاب توحيد للعلي زر ايكونن مالتي ظلمي الله بقى ازي زر بازي جيغا مخانو خابزم ردع مالتي ودينه الاسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الاديان السابقة متميز عليها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وامه از الدين الاسلام فليزبوله دمايلو مالتي شيخ بن عسيمين ابزخونه جيزه ابزخونه بوتا موسوز خيدي از سلمنازي هايمانو تسلمنا اتقاليلو يركب نا منتا يتقاليلو مالتي يدك سبات كله اعمالي كمون اتن قدميوزنا بره هايمانوتات بحف شو تقليلوا اسلامنا مالتي و فليزه بولو كابتن قالوت دين الاسلام دماني كسابق قيامه الله زي دين الاسلام اغنيات الرسول صلى الله عليه وسلم نقول لهز في امتلائخه بينما هم قالوت انبياءنا بهزبون ترحم زلاخونيرللذا سي سلمنا نقول كم اول اب كل جيز كل بوتاون اسلمنا طرح يزله اسلمنا طرح يتقبل ينزله اكل مربي كمون نقول له زبي زتك هيمانوتي ومعنى كونه صالحا لكل زمان ومكان وامه أن تتمسك به لا ينافي مصالح الامه في أي زمان ومكان وامه اذا حنا بنقول لنا اي ابو شيخ بن عسيمين نقول له استكمي حنا لنا زيدين زي اب كل جز اب كل بوتات نقول له حزب خنبلن كلنا يلو بازس لمنازي قتلوا زحه مالتي نزهيمانه تزقيلو زحه زو بت تزازات نا يسلمنا زخذ أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وام فدين الإسلام يامر بكل عمل صالح اسلمنا نتقمز اللوي اززي نكون من قدي اززي سنماني توحيد حاز كاب شركي رحق سنة حاز كبدعه رحق زبل الاسلامناي ذنبتات كاب اوخب كل الذنوب رحاق زبل يماتي وينها عن كل عمل سيئ حمغز خوناتكبارات كاب او رحق زبل الاسلامناي فهو يأمر بكل خلق بكل خلق فاض بكل خلق فاض كل ثبوت بايزز وينهى عن كل خلق سافل كل وضوء زخنه دماني كابو راح اقوب الودوز وخنه تبعات كابو راح اقيبن مالتي اما چرشا من كن فلت مالتي بذاع با رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم كن مالتي كن كما يغرنا انا هذا هو الأصل الثالث ازيد ثالث تخ... ساي مسرت ما مالتو بزعبه الرسول الله عليه وسلم كنت الله وسلم مبالغون هيكون انت يدين حزومهم بتنتا عزيزهم هنا كان كب محمد محمدا الله عليه وسلم الرسول الله عليه وسلم وتحصل بدراسه حياه النبي صلى الله وسلم هيوت الله وسلم كله كنفلطو يغبا بمورو الله عليه وسلم كتا اقسبته وما كان عليه من العباده انتهي عباده قبرو نيروم كما يغرم نرب تاع فنقول يا جبا اغنياء صلى الله عليه وسلم كم تزبلوا صلوا كما رايتموني اصلي كم تاسا قذاي يركم سجودوا خذوا عني مناسككم حج كما يجركم كم تقولوا خمسه انس قبر رجل اخو قبره لهنا ما له لعل كل دماني توحيد توحيد حظ حتى قمت ندرب خلوا زعبه توحيدنا تزارب يوم ويتم رسول الله عليه وسلم والاخلاق كبون طبا يسبوط بايكله ونا خمزلو عزيزو والدعوه الى الله عز وجل نابربون كمي جيروم صاويعت جيروم كمي جيروم دعوه جيروم زون كنعلومه يقبا والجهاد في سبيله كبوننا تم كفار كمي جيروم تقالي سمم ما عاد يوم تقالي سمم زون كنف الطيب الباقي تقاليسهم على الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه مسكدو حيلي مس مسدلدلوا الرسول صلى الله عليه وسلم شعو نتوف كفار بحيلي تقاليسهم مالتهم وغير ذلك قالوا الكل وتهيوته بموله منو ابو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كمين ير مننا انفلت يگبا من جوانب حياته عليه الصلاه والسلام كل جوانب حياتنا كنفلطو يغب ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة أن يزداد معرفه بنبيه صلى الله عليه وسلم وايمانا به أن يطالع من سيرته وما تيسر في حربه وسلمه كمون انت يا قبا مالتي تقولوا ونحات نيرس صلى الله عليه وسلم تاريخهم كنعلموا مغنياته اب توجيه الخمينيون اب تسلموا قبلوا الخمينيون از كله سيره نيرس الله عليه وسلم كنعلموا يقبا وشدته ورخائه اب قيزتكمهم كمينيروم ابكي زره هواك يا خميني رو اني يفلت سب نسلم النا شبك خفوي خيل مالتي ابجي كل تخوناتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنسنع يغبا نسال الله عز وجل ان يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ذو باطنا وظاهرا بوشت يكون بدقه وان يتوفنا على ذلك اب سنانا الرسول صلى الله عليه وسلم الموت مغبرنا انه وليه والقادر عليه رب سبحانه وتعالى ازد مايك قالو اب سننا خوتنا رب سبحانه وتعالى خاتمانا يتصبقو اب توحيد اب سنه اب سلفيه نموت ربي يقبرنا دبل كو اب زي زرباعه صمالتين اذن لكم سمعكم وني جزاكم الله خيرا ب لكم اكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته